نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون من من القول وزورا وإن الله لعفو غفور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 قال الكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَسَاءَلُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ويتناجون بالاسم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في لولا يعذبنا الله بما نقول عسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها فلا تتناجوا بالإثم والعذوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن dan naja min al shaytan liyajun al ladina amanu, walaih sabiqrhim shay'an illa bi izni Allah, wa ala وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جوابكم صدقه ذلك خير لكم واقهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون إن الذين يحاولون رَشُو لَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُشُو لِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْحَيَاةِ Aku Lahu walau kanu abah ahum atau abnab ahum walau kanu abah ahum atau abnab ahum